الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فانفانا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم اما بعد سبق معنا في دروس ماضيه الحديث عما يتعلق بالأمر والنهي وانتهى بنا المطاف عند قول المؤلف هنا المات وهو ابو المعالي عبد الملك الجويني المشهور او الملقب بإمام بإمام الحرمين وهو شافعي المذهب وهو صاحب هذا المتن المشهور متن الورقات للمبتدئين من طلبة العلم وهنا قال تنبيه بعد أن تكلم عن تعريف النهي وما يدل عليه كذلك. فقال من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل كأنه يقول يعني معنى كلام المؤلف هنا يقول هذا مبحث يشار فيه إلى من يدخل في الأمر والنهي يعني في دلالات الأمر والنهي ومن لا يدخل ممن من البشر إرادته هنا المقصود من البشر ممن يحق من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل قال يدخل في خطاب الله يدخل في خطاب الله هنا قال خطاب الله وكأنه تفسير لقوله الأمر والنهي الأمر والنهي وهذا موافق لما ذكر لأن الأمر والنهي من خطاب الله تعالى الامر والنهي من خطاب الله تعالى ولا يتصور امر ونهي بلا بلا خطاب بلا خطاب وهنا الأمر والنهي الذين فسارهما بخطاب الله من باب التجول وإلا فقد يكون الأمر والنهي من خطاب من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لو قال يدخل في خطاب الشارع كان اولى ليشمل ليشمل خطاب الله وخطاب الرسول لكن نقول يمكن من وجه آخر أن يكون خطاب الرسول داخلا في خطاب الله تعالى كيف نعرف هذا من قوله تعالى وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نعم فهذا إذن أمر الرسول و نهى الرسول صلى الله و سلامه عليه داخل في ايش خطاب الله تعالى وكذلك قوله تعالى وانزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما نزري ليك وكذلك القول تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا واطيعوا الرسول اذا يعني علمنا دخول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول المات وخطاب الله تعالى لكن قلنا لو لو قال خطاب الشارع لكان اولى ليشمل الامرين ليشمل الامرين وسبق معنا في اول الكتاب تعريف خطاب خطاب الله تعالى قلنا انه ايش الخطاب او كان الخطاب جزءا من تعريف نعم خطاب الله هو جزء من تعريف التكليف وقلنا ان التكليف تعريفه عرف التكليف والسلاح خطاب الله تعالى أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاختضاء أو التخيير أو الوضع ومر معنا تفصيل هذا التعريب ونحن قلنا سابقا في قول المؤلف الآن يدخل فيه خطاب الله تعالى تكلمنا عن اتلاف الناس في خطاب الله تعالى وقلنا إن منهم من يقول إن خطاب الله هو الكلام الحقيقي إن خطاب الله هو الكلام الحقيقي وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعة وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعة أن الله يتكلم بصوت يسمع أن الله يتكلم بصوت يسمع يسمعه منه جبريل ويسمعه ايضا كذلك الملائكة وقد خاطب موسى بكلام مسمون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه فخطاب الله تعالى عند أهل السنة نعم هو كلامه خطابه هو كلامه أن الله يتكلم لكنه يتكلم بكلام ليس كصيفة لكلامنا وإنما كلام يليق بجلاله وعظمته يليق بجلاله وعظمته وخالف في هذا طائفتان خالف أهل السنة في هذا الأمر طائفتان الطائفة الأولى وهم المعتزلة الطائفة الأولى وهم المعتزلة والمعتزلة ينكرون كلام كلام الله لماذا لأنه صفة من صفاته ونحن نقول إن المعتزلة بدون أسماء دون ما تتضمنه من الصفات دون ما تتضمنه من الصفات وأما الصفات فينفونها بالكلية فينفونها بالكلية ويدخل مع المعتزلة في هذا ايضا الجهمية، لكن الجهمية لا أتذبّب بخلافهم لأنهم خارجون عن ملة الإسلام، عن ملة الإسلام، وهم كفار بتكفير أهل السنة لهم، لكن نقول خالف أهل السنة ممن ينتسب أو ممن لم يكفر خالف المعتزلة وخالف في ذلك الأشاعرة، فالمعتزلة هي إن الله لا يتكلم. نقول لماذا يقولون لأن الكلام إذا قلنا إنه يتكلم يلزم من هذا أن يكون كلامه مشابها لكلام المخلوقين ونحن نريد أن ننزه الله عن مشابهة عن مشابهة المخلوق نريد أن ننزه الله عن مشابهة المخلوق فهؤلاء الرد عليهم واضح اولا نقول أنتم أردتم إزالة التشبيح اليس كذلك اردتم نفي التشبيه يعني ابطلتم الصفه حتى لا تشبهونه بالمخلوق طيب الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء ويفهم من هذا ليس كمثله شيء في ايش نعم وشيء هنا نكره وشيء هنا نكره فليس كمثله شيء في كل الامور في اسمائه وفي صفاته نعم كل هذه الامور ليس كمثله شيء ونحن نعلم أن الله سميع وبصير وأثبتنا له السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة والمغفرة والحلم والعلم كل هذا الذي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أو سمى به نفسه كل هذا نثبته ومع ذلك لا نقول لما قلنا إن الله سميع وبصير لا نقول إن سمع الله كسمع كسمع المخلوق ولا يلزم أن يكون سمع الله كسمع المخلوق فإذا قلنا هذا في السمع قلناه في البصر قلناه في العلم من باب أن نقوله في إيش؟ في الكلام فالله يتكلم بكلام نعم لا يقتضي مشابهة كلام المخلوق فالمعتزلة نفوا الكلام من هذا الباب المعتزلة نفوا الكلام من هذا الباب ومن مما احتجوا به قالوا إن الكلام لا يتم إلا عن طريق حنجرة نعم وشفتين ولسان وما أشبه ذلك يقول لا يتصور أحد يتكلم في الوجود إلا لا بد له من توفر هذه الأمور وإذا قلنا ذلك فيلزم ان نصف الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر أن يكون له حنجرة وأن يكون له لسان وأن يكون له شفتان تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون هذا على حد قولهم لكن نقول لا يلزم من الكلام أن يكون من متكلم ما ذكرته هل يشترط أن يكون المتكلم له لسان وشفتان نقول نعم سلمنا أن المتعارف بين الناس والموجود بين الناس هو أن الكلام ان المتكلم عنده شيء من هذه الصفات سواء كان يتكلم بكلام مفيد أو كان يتكلم نعم بكلام غير مفيد سواء كان من الحيوان أو كان من الإنسان هل الحيوان يتكلم نعم هناك من الحيوان من يقول النطق. من ينطق ويتكلم مثل مثل الببغاء وهذا يردد الكلام قد ياتي بجمله مفيده نعم واما البشر فهذا امر واضح ومسلم لكن نقول لا يلزم وان كانت هذه هي عاده الناس معتادوه انه لا يتكلم الا من كان له لسان وشفتان لكن نقول هذا لا يلزم لا يلزم فقد يتكلم الشيء بلا بلا لسان ولا حنجرة ولا شفتين هذا الجهاز يتكلم أو لا يتكلم يصدر منه الصوت أو لا يصدر يصدر منه الصوت والكلام هل يصدر بشفتين ولسان وحنجرة لا يصدر طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على الجذع لما كان يخطب على الجذع ثم ترك الجذع وتوجه إلى المنبر بعد أن بني المنبر افتقده الجذع، كما في صحيح البخاري. افتقده الجذع، فأخذ يبكي، يبكي الجذع. فحنّ حنين العشّار، حنّ حنين العشّار. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجذع، فأخذ يسكته حتى سكت. فالجذع بكى، وصدر منه الحنين، لأنه فقد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استغنى عن الجذع إلى المنبر. فهنا. صدر الصوت. أليس كذلك؟ والحنين من إيش؟ من الجذر. هل يلزم من الشفتين؟ او أو لسان أو حنجرة؟ لا يلزم. طيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني لا أعرف الحجر الذي كان يسلم علي في مكة. يقول إنني لا أعرف الحجر الذي كان يسلم علي في مكة. لما كان في مكة صلوات الله وسلم عليه هناك حجر كان يسلم عليه. اذا مر من عند النبي من عنده إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده سلم عليه هذا الحجر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الحجر له لسان نعم او شفتان أو حنجرة إذن قول المعتزلة صحيح ولا باطل باطل لأنه لا يلزم من الكلام أن يكون الإنسان هذا فإذا كان هذا الحجر فإذا كان هذا الحجر وهو جماد خرج عن دائرة المتعارف عنه بين البشر فكيف برب البشر؟ وكيف برب البشر ونقول أيضا لا يلزم لا يلزم هل نعلم نحن كيفية ذات الله عز وجل هل نعرف ذات الله كيفيتها ما أحد يعرف ومن أنت ذلك فقد كفر لأن الله يقول ولا يحيطون ولا يحيطون به علما فإذا كنا لا نعرف ذات الله فمن باب اولى أن لا نعرف كيفية من صفاته لكن ميزة أهر السنة والجماعة والذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما اتاهم اقروا به كما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم وما لم ياتهم يسكتون عنه فطالما انه ثبت صفه الكلام لله نقول نعم إن الله يتكلم بكلام مسموع سمعه منه جبريل وبلغه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كيفيه هذا الكلام نعم لا نتدخل في هذا الامر الفئه الاخرى الاشاعره في أخرى الأشاعرة والأشاعرة هل أنكرت الكلام أم لم تنكر الأشاعرة صارت في وسط بين المعتدلة وبين أهل السنة فهم أثبتوا صفة الكلام لكنهم خالفوا أهل السنة في تعريف هذه الصفة في تعريف هذه الصفة وإلا فالأشاعرة يثبتون سبع صفات مشهورة له الحياة نعم له الحياة والكلام والبصر علم اراده سمع اراده وعلم واقتدر وعلم واقتدر هذه سبع صفات لكن الكلام عند الاشاعره يقولون إن هو المعنى النفسي ان هو المعنى النفسي وخلاصه عباره الاشاعره وان كان هذا مضى معنا خلاصه معنى كلام الاشاعره يقولون هو مجرد كلام في القلب بالنفس، النفس فهمها فهم هذا المعنى فعبر عنه بكلامه هذا معنى كلام هذا خلاصة كلام الأشاعرة وهذا فائدته هنا في الأصول هو اختلافهم في خطاب الله هل هو المعنى النفسي القائم بالذات أو هو الكلام الحقيقي الذي أثبته أهل السنة والجماعة